فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده, كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وأن الله, يهدي وان الله يهدي من يريد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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز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 ما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل ر ي ة أ م يا ت ل ه وهي ظ ايها ل ل م ثم ة أخذتها و إ المصير يا قل ي أ الناس إ ن م ا أ ن ا لكم نذير مبين فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة ورزق كريم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم